يا هلا والله فيكم حياكم الله في مقدمة الحلقة الاولى نبه عن نقطة بس في التسجيل راح يطلع صوت تك تك تك هذا هذا الصوت ما درينا فيه إلا بعد ما صدنا الحلقة يوم المونتاج وما قدرنا شيله فهذا اللي صار وبس وسمعوا الحلقة ما على صوت الدكتور والحمد لله الدكتور زار آخر تكلم عن كل شيء كان معكم بسعيد وسمعوا الحلقة ياهلا والله فيكم حياكم الله في الحلقة الأولى من برنامج كويت بود وأخيرا طبعا حلقة الأولى العادة الشويقية ومقدمة وإلى آخرهما إن شاء الله حلقة الأولى طبعا معانا الدكتور ضيف بس شوية بالمقدمة يعني إن شاء الله ينطر إن شاء الله طبعا ما في عندي شغلة بسيطة صغيرة طبعا الحين طبعا ما دريت تسمعنا متى أنت بس أدارك بحلول اليوم الوطني يوم التحرير عندي شغلة واحدة بس يعني انت استانس بحدودك مو تأذي غيرك على وناسك يعني مو تستانس تواجه مع هذا تلوش لهم على هذا وتأذي هذا يعني يوم وطني يعني وناسه باختصار ليش تأذي غيرك بس هذا اللي عندي رحب دكتورنا أنا والله بدكتورنا اياك الله يا أبو سعيد سونيكم تمام شهابارك أخبارك دكتورنا سلمي. دكتور لبعض المستمعين ما يعرفون الاسم والوظيفة والعمر انا اسمي خالد مسلم الزامل. والنعم الله نعم حالك عمري فوقي الثلاثين العمر كله ان شاء الله عاد انت حط بنعلك شوف كم من طاق <تصفيق> والوظيفة <تصفيق> اشتغل في قسم الجراحة في مستشفى مبارك الكبير كويتي الجنسية دكتورنا بداي بدايات دراست دراستك وين درست أنا, أنا قبل عفو بدايات دراستي يعني المقطع اللي انت حطيته حق المسبق للحلقة إيه. ما قصرت وقلت ان الحلقة ان شاء الله يعني راح اتشرف باستضافتك لي حبيبي حبيبي بس انت قلت كلمة قلت انه واخيرا حصلنا خالد الزامل او رضا يطلع معاي ما توقعت اللي يطلع معاي ليش يا ابو سعيد لا والله انك انت اكوت أطلع... آه... تشرف فيك وانا اشكرك انك يعني اشكر ثقتك يكونك يعني اخترتني عشان اطلع معاك بالعكس شرف لي حبيبي لا انا ما كنت اتوقع يعني دكتور يخاض اول حلقتي ما كنت اتوقع ليش الله يسلمك احنا شباب اخوان تابعته يابعت شرف فيك يا بعدها ذلك النجاح إن شاء الله إن شاء الله دكتور بدايات دراستك وين درست وشنو الدافع حق الجراحة أنت ليستخصص في طبعا أنا من يوم أنا صغير أبوي أمي لما كانوا يسألوني لسبب ما كنت دائما أفضّلني في قسم الجراحة يعني كنت أشوف طموح م. وخاصة يعني الطب والجراحة بشكل خاص في قرارات سريعة، في تفكير سريع، في أحيانا تضطر أن أنت تقرر شيء بناء على أغلب توقعاتك تتحمل نتيجة، فالأمر يعني يحتاج شجاعة لنا لدعيها، وبالمقابل الحمد لله المرضى اللي الله يكتب لهم الشفاء والسلام الواحد يستان الصلاح لما يشوفهم بخير وصحة وعافية. استان في البداية. في يوسف بن عيسى ثانوية يوسف بن عيسى حلو. وبعدها درست الطب في البحرين أو الحين ما يسمونها مملكة البحرين وتخصص جراحة في الكويت حلو المدة اللي استغرستها استغرقتها في الدراسة يعني هل تنصح للدراسة الطب في البحرين ولا لازم يبتعث بره يعني إيرلندا يروح وبريطانيا مال ما ما دور يعني يقدم الجراحة أو شيء طب والله يعني هذا النقاش نفسه من كم يوم كان بيني وبين أحد الأشخاص اللي بنتها مصبرة تدرس بره <تصفيق> طبعا لا شك إن الطب متطور عند الغرب أكثر بشكل كبير ولكن بمجال دراسة الطب نفسه هي أول سبع سنوات أنا ما أتكلم عن التخصصات. الأول سبع سنوات اللي هو البيسيك أو أساسيات الطبية متشابهة في كل في العالم ما فيها الدول الفقيرة حتى يعني مو دول الخليج حتى الدول اللي هي مثل الهند وباكستان باكستان كده. وايد منهم أطباء تخرجوا بعد أول سبع سنين وقبلوا في أكبر الدول في أمريكا وفي لندن وفي أوروبا والآن ماسكين أكبر مناصب في بنيتش المستشفيات وهذا البليل لك على أنه هو سبع سنوات هي في غالبها نظري تهيئ الطالب ان يتخصص بعدين ان المحك او المهم هو التخصص اللي بعدين ما هي اول سبع سنوات اول سبع سنوات معلمونك الاساسيات فقط بعد سبع سنوات لي والله برا ولا داخل الكويت هني الجواب يختلف شوي في بعض التخصصات تحتاج الكتوح برا لانه تخصصات نادرة او تخصصات جديدة ومستحدثة او ان الدول اللي احنا نعيش فيها ما فيها كمية المرضى وتنوع الامراض اللي يسمح للشخص انه لو تدرب عندنا انه يفيس في المقابل في تخصصات مثل الجراحة العامة او الباطن العام او النساء والولادة او الاطفال هذا يشمل هذا تنوع الحالات وعدد المرضى موجود بكثرة عندنا وفي دول الخليج وفي الدول العربية وبالتالي الدكتور لا تخصص في مثل هذه الدول وانشاتي مجروح لني تخصص بس الشواهد اللي شفناها من خلال شقوق وخلال شقوق يعني خلال شقوق الزملاء اللي تخصصه برا ولا تخصصه داخل ما في الاختلاف الكبير في هذه التخصصات فقط أما التخصصات الثانية فمثل ما قلت لك الإنسان يحتاج النيل وبرة وبعدين لا تنسى أن التلفين احنا في 2008 يعني وسائل الاتصالات وسهولة الدخول على الإنترنت كل الواحد يحضر محاضرة في أمريكا وفي بيتي. في الحقيقة العلم ما عاد يحتاج إنك أنت يعني تسعى له بالصعوبة أو بال بال بالجهود اللي كان واحد يحتاجه قبل. صح. دكتور نأ أنت قلت يعني من خمس لسبع سنوات هذا البيسيك لما التخصص يعني تمل المدة كلها يعني الإجمالي سنوات؟ يعني إذا سبع سنوات بداية بالطب وفي ناس وايد يعني ما حال الحظ حظا يخلصون من أول سبع سنوات لأنه وهذه يمكن معلومة وايد ناس ما يعرفونها إن واحدة ما يعيد سنة بالطب أو يسقط سنة إحنا ما نسميه يسقط لأن الطب تعليم مستمر تسميه يعيد سنة حلو. واحدة ما يعيد سنة أو سنتين على شيء عادي لكن أنا كلمة عن اللي تعرف على سبع سنوات حلو. سنة تجريب هاي ثمان سنوات وبعد حط عليها بعدين التخصص ما بين خمس إلى سبع سنوات يعتمد على نوع التخصص وإذا ماخذ بعد زمان أو لا يعني في آخرها في آخرها يعني تبي تقريبا أربعة تعش إلى خمس سنة لكن هي وهذه النقطة المهمة خاصة هيك الناس اللي يبون يدخلون طب وايد اسمح السؤال إيش كثر تحتاج دراسة الطب ما يحتاج دراسة الطب يحتاج متابعة يحتاج إن الإنسان يكون مطلع والبول ولا يعني راح يحس نفسه لما يدشي المستشفى ويبدى عالج انه في قصور في وايد يعني عشنا نفسنا احنا شخصيا لازمنا اليوم نتعلم وتلقصت وايد معلومات وايد خبرة لانه الطب الذات مع احترامي كل التخصصات يعني كلها مهمة لكن الطب من التخصصات اللي يحتاج يعني مثل البحر ما يعني ما تجمعها كلها ولو عشت عمرك كله كلها في الطب فهو 14 سنة تقريباً اجابه سؤالك ال 14 سنه من المتابعه المستمره وبعدها عاد يعتمد على كذا بتطور نفسك ممكن انك تنتقري في المقالات الطبيه او في الاكتشافات الحديثه الاب تحضر المؤتمرات والمحاضرات وان انت تكتفي وتتم على الوضع اللي وصلت له دكتورنا شو المواقف اللي ما تنساها في دراستك في البحرين ودراسة البحرين يعني المواقف كثيرة بس يعني هذه مو هي مواقف ما هي قضية لأن أبرزها أبرزها يعني نتكلم مثلا عن أول ما دشينا الكلية وهو يعني ااا عليه من الطلب اللي دشون الكلية المداي من أول يوم لازم فينا ناس يحمن قشاني لما دشون مش راحة الواحد جاي مسكين من الثلم يدخله فجأة مش راحة يشوف راسه بروحه ويريد بروحه وناس قابلين يعني طبعاً لكن بعد أربع سنوات وغير سنوات من القراسة توصل مرحلة أنك تقعد تقرأ في المشرحة وتقول حق لي وراك عطن الراس اللي عنده يقولين عطن الراس اللي عنده فالقطة كأنه سيارات ما كان جسم الإنسان يعني وفي طبعاً المواقف اللي تصير برا الكبير الواحد يعني يكون توه خالص فترة مراهقة أو بعضنا حتى لو وصل هناك كشم صغير لازمنا الاكسيد المراهقه وفجأة تنقل في بلد ما حد معك يعني ربعك حواليني والله هو انت ان شاء الله في البلد برا البلد فالواحد عاد حزتها تشوف عاد يتعلم أخلاق السكن مع الناس الثانيه شلون يعتمد على نفسه يهتم عاد هو يبدأ يغسل ملابسه ولا وديه للمصبغه ولا شلون يجاب الاكل يوفر مع دراسته متبور عاد سنين ان الواحد يبطي يهمل في البداية وملاحظ مصلحته وبعض عاش مصلحته في البداية وبعض عاش مصلحته صحيح يعني قصدي انا ما بيطيل كلام عليك واعطي بس لا عادي عادي عندي البحرية براحتك براحتك. الدراسة برا فيها قصص وايد تكتشف ان انت بروحك يعني مثلا تشوف اللي يرحب فيك تشوف اللي يعني صرع لك في بيته المواطنين وتشوف اللي يلاقي يغلط عليك وتشوف اللي هذا قليل طبعا يعني البحرين يرغط من الثانية. وتصير وتصيره أنا... أنا والله أنا أصدق له قايل كان ذكرت لك كان موقف أنا الحين عاد متذكر لك بعض مواقف المستشفى بس مواقف البحرين يعني لو أصدق لك يعني أه... أيام ما تمسي صراحة يعني من أحلى أيام حياتنا كل الطلبة اللي غرصنا في البحرين لما نتذكر الأيام اللي هناك يعني تجربة صراحة الواحد ما يتعوض يعني يتعز بيها ويعني راح يتمنى يرجع يعيش له يوم في البحرين يلا دكتورنا شنو ترد على اللي يقول مثلا أنا ما راح ادرس طب برا نعم مثلا بدرس بالكويت وش الفرق بين برا والكويت يعني من خلال بتربعك مثلا او واحد عارفه مثلا فرق بينك وبين واحد يعني يدرس بالكويت وواحد يدرس برا هل تنصح اني ادرس برا وما يدرس بالكويت هذا سؤال يعني سؤال. مثل ما قلت لك من كم يوم أنا فيها واحد بنت تبي تدرس سفرها تامن بالله من المردين من البحرين طلبت الكويت أنا صراحة تفاجات مستواهم طبعا هو طب يعتمد على الواحد شكتر الجابل منها عشان شاطر العشاطر خاصة أول سنة سنين مثل ما قلت لك يعني هي مو برد آخر شكتر الجابل لكن تامن بالله في العموم يعني امتأخذها بشكل كامل طلبت الكويت اشطر من طلبت ايرلندا والبحرين يعني أشطر ناس من لما رديت الكويت هم طلبة الكويت إن شاء الله عليهم يعني وايد ضغطين عليهم هني في ولا زالوا إلى اليوم طالب لما يتخرج فعلاً ما شاء الله فاهم ما يقل عن طلبة البحرين وإرلندا وباقي الدول إلا من يفوقهم بالدراسة ودليل لك على هذا الكلام وايد من الاستشاريين اللي موجودين اليوم في الكويت خارجين أمريكا وكندا ودول البره هم أساساً كانوا دارسين في كل الكويت في كلية الكويت الطيب هذا دليل ان كلية الطيب يعني في الكويت قديمة وعريقة تأهل واحد يتخصص برا في السهول بيرجع بشهادات عليه نصيحتي هل أدرس داخل ولا برا الكويت طبعا الدراسه برا فيها فوائد تعلم واحد الغربه يشوف تنوع الحالات اللي برا اللي موجود في الكويت في المقابل ان يترك أهلا ويتكناس فترة مو قليلة الدراسة في الكويت أنا من ناحيتي يعني أنصح بالدراسة في الكويت ولو رجع بين زمن الألبس في الكويت لأن الواحد يقعد بين أهله وبين ناسه لكن ويتعلم دون لا يضطر إنه يسافر برا أو ترى صح صح صح نعم. دكتور ننتقل الحين من دراستك لحياتك المهنية نعم. شو كانت بداية حياتك المهنية أول ما خلص بعد أربع تعش سنة أربع تعش سنة يعني شنو الصعوبات اللي واجهت في التقديم يعني الديوان ما اخروك ما قدموك ما بس ما طريقة بحق... كله طبعا هو مو 14 سنة بعد انت تتوظف انت تتوظف بعد سبع سنوات اه ساعة تخصص يعني ايه بعد سبع سنوات تتوظف والتخصص عبارة عن دوام ودراسة ايه ايه ايه فالأول بداياتنا يعني صراحة اتضحك الواحد أول لياه من يوم كان طالب والتكاثر يحطون عليه ويذلونه بعض الأحيان يعني بعضهم عشان علمه بعضهم أطباء جديد. صح. فأناي بعد سبع سنين وفجأة صار دكتور ومن قبل طبعاً ديوان خدمة ما يأخر لأنه أصلاً في نقص بالكويت في عدد أطباء فكل أطباء من أسرع الناس يتوضفون لأن أصلاً ما في أطباء. منه. <تصفيق> لما تجي تتوظف اول يوم وحقق سميك وحقق سماحة وكافر وبدت طاقة اللبس جديدة والكرافتة وتشي الجراحة والناس بدأوا اخيرا ينادونك دكتور بعد كل هالسنين وأول حالة شيك على حال طوارئ ما بتنسي تدخلها الحين شو تحول علم اللي درسته كله هالتطبيق تعال شوف الضحي اللي ما عاد يركب الكمام اللي ما عاد يركب الجين ونذهب إلى هذه اللي صابقينة شوية على حالات سخيفة يعني نذكرها بعدين نضحك يعني أنا نذكر أول حالة يا ثاني مريض مقالل يتنفس بالجنة مثلا فجأة عاشني حاجة بكار ولا أعرف تعالجه ولا أعرف ما أفعله فيه وعلاجه كان جدا بسيط مجرد أنك ترفع الفراش وضع الكسجين عليه لكن يوم ما حسيت كأنه يعني عشر مرضى قاعد يموتون من نفس الوقت أنا ما أعرف ما أفعله لكن مع الأيام الواحد يبدأ شوي شوي يتعلم يبدأ يعني حتى في البدايات شون يحتق في المرضى أول شيء بشكل أحاد يتناجر مع المرضى يشد وياهم بعد أن يبدأ يتعلمي يوسع صدره يصير أهدى يتفهمهم يتفهمه يتفهمه يعني حتى في البدايات الواحدة يتكرد بعضنا وأنا منهم يكون وائد من بنفسه وبعلمه وأنه صار اسمه دكتور لدرجة أن في البدايات ينغرب روحه يعني حتى المرضى لما يبدون يبغون نقشونه في علاج معين في معلومة عندهم يتأخذ العز العز يبدأ يكابر وتماتعلموه شغل وكذا يكتشف بعدين أنا كلام صحيح وأنه فعلًا هو جاء في النقطة يعني الواحد ما هم كبار ما هم تعلم ما هم صار عنده معلومات لازم يصير في نقش ولازم يقرأ صدى المرضى يعلمونك ينبهونك إذا كرونك والواحد لازم يحترم كل الناس لان في ناس عندهم علم في عندهم ذكاء عندهم لكن ما تخصصوا فواحد ما في المجال يتعلم الاشياء المواقف يعني في مواقف طبعا حزينه ما راح اقول لك لا شاء الله اضيقكم وفي مواقف تضحك بس قبل لا اقولها عندي هذه المشكلة دائما لما وايد من عندهم سوء فهم لمفهوم سرية المرضى سرية المرضى اللي درسونا إياها في إخلاقيات الطب ان المعلومة التي تقولها عن المريض القصة اللي تقولها عن المريض مادر على هوية المريض يعني أنا لما نقول جاني في يوم من الأيام مريض هندي وكانت الشوكه الفلانية وسويت الشوكه الفلانية أنت ما تدري أنا باليوم 20-30-50 مريض على مدار سنوات لا تتعرف أي واحد فيه معنى صحيح لكن لما نقول لك اليوم يعني مريض هندي اسمه كذا وعمره عمره كذا وطوله كذا هذا اكشفت أنا اكشفت أنا معلومات الطبية صح وعنى ناس عندهم بخلط له من ينسوا لتقلت طبيب شلون تكشف المعلومات الطبية صح الأمر الثاني لما تقول شكرا من باب الغرابة باب ال... يعني بقشمرك لشنون طبيب الطبيب وتتطنز على الناس أو أنا ما أتنس على الناس بس بعض الأحيان واحد يصير له يعني أثناء الدواء إيه بشارك الناس فيها مباد يعني ساعات الصدر مباد بس إذا واحد ون ون نس العموم مثل ما مثل ما البعض لما ييجي ساعات يصير أ... عنده بعض المعلومات اللي شوية غريبة والضحك أنا متأكد لو أنا أروح مجال شغله ممكن إن أنا أغرض الطريقة أضحك أو نش صح أ... واسع صدركم لكم شوية معانا <تصفيق> يعني من المواقف اللي كانت تصير لي أو صارت لي مرة أذكر أن كان عندنا طبيب كان عندنا مريض <تصفيق> يعني المريض هندي ما يتكلم عربي ولا إنجلبيزي <تصفيق> المريض هذا أمر غريب يعني إحنا قلنا نتفاهم معاه هنا بعد يومين اكتشفنا أن الجناح يتراكضون الممرضين وصارخون وهذا فراحنا صابه ولا نصف جسمه برة الدريشه بقت روحه. نسحب سحبينه دخلنا داخل. حنا ايش نسوي في هذا؟ وادق او كان عاشر كان صباحية العيد عيد ال ال فطرتك. السماعة وادق على الطب النفسي وادق على الطب النفسي لين شالا عشان شيء واحد واحد كويتي علاقات العامة لكن قاعد تصل على رقم علاقات العامة. <تصفيق> الله بالخير الله بالخير السلامت بخير معك دكتور خالد زامل على قسم الجراحه وانت مريض تفضل تفضل عندي مريض كذا كذا قصته وما قدرت احاول ننا اللي صراحه الدكتور ممكن يجي بشكل مستعجل عشان يشوف هذا المريض بدنا احنا المريض من ناحيتنا خلاص يعني عالجناه وطلعوا وغادي يطلع البيت يعني هذا أنا... شكله مو صاحي صح غالي من جهتك وقال إيه، إيه. رجاله اللي قاعد يصيح تكفون طلعونا تكفون هو احسن كلمه الحقوا علينا طلعونا قلت له شنو تقول انا مريض هني تعالوا قول ويارب ساعه اشرح له قصه التري الطاك ويسمعني وطلع اخر شيء هذا مريض شايل السماعه ما له علاقه العام بداوم اليوم ولا ما يروح ربع ساعة يسمعني قلت له خلاص الحين على حنا أنا بيجي أعطيني طبيب كده خلاص خلاص إن شاء الله ننزلكم نجينا اليوم تيجي تشوف حالاتكم بساعدنا الطبيب قال أعطيك طيب بس في شرط أنا بقول لك قصة كل شنو شو صدق فصخونا كلنا وسابحونا ويا بعض شكرك الله عليك أحسن يعني والله أحسن يعني الله أنا ما أقدر إنك أخر سماعة والله هذا من فصص اللي تصير واحد يعني أكثر يعني في طبعا يعني مره دكتور يعني مريض جاي له شيء بعد فترة وده شغله العيادة يصارخ يا ابنا حل هذا قال وين دكتور مبارك يعني في احنا بالعياده قاعدين في الجراحة وين دكتور مبارك قلت هي دكتور مبارك دكتور مبارك عندكم اني بدي اروح على قسم الباطنيه قال لا لا لا قسم الجراحة قلت في الحلال ما عندنا في قسم الجراحة دكتور اسمان بارك قال لا عندكم دكتور اسمان بارك فزي وين كرت مالك الموعد اللي مع الدكتور عطانيا والله هو يقرأ مستشفى مبارك يظن ان هذا دكتور مبارك ويه صرنا زاعة اي <صلا> والله <زاعة> صار له ويقول الله تعالى قلت لي اعتنا الحلال يا حدي بعد المستشفى مبارك والدكتور التبيت <تصفيق> ما صغير تحت دكتور الفلاني روم تركاب العياد الفلاني ما معنا عندنا مواقف آخر موقف أقولك يا عشان الله تقول عليك لا أخذ راحتك دكتور بس بالحوادث من كم يوم و داش كعاشق بالكوت بالسماعة و بحشوف المره و انت تدش و تطلع و لك هالعلاج و انت مقبل <تصفيق> اسمع من بعيد عيد صارف عليه قدام النار كلهم بو قديلت عارب بو قديلت انت فت كباشو برد كلمة وانت اشتو علي انت انت مجدين اتحاب اقول لك المريضات اللي قاعدين اللي تتقلم واللي حالك اقول لك الكل مرس المرض اللي فيه مشكلة مرحوظ صغير ضحك عليه والله افلي ستاعد مره لها ولا بنياتها ميتها بالضحك شاء الله عجيش فيك شاء انت اخذت بنية من الحلال طوب حق امي مسكينك روعيها مو اياها ويعني ما تدري وإن الله قابها وقابها لعنها الزقائر من يومين فشوية مكتكرا وحتى تقول لي ياي بنا الحوادث وكذا فمسكينة فتصير معنا حوادث وقصص بشكل يومي يعني ما ما تخلص دكتور ما يتلك حالة مثلا واحدة انقطعت مثل دونه هشمع شي بالحوادث يعني لكم مصر مثل ماسك دونه ولا ماسك صبعه ولا ماسك شيء. وشي تصير لكن مو يعني اللي اللي أنا ما صادفت حالة إلي قطع كامل للأنثم ولا للإذن ما يعني صير قطع كبير واصل للآخر أو مثلا كسر صبع تصير قطع عيد م. بس ما صادفتني يعني أنثم وتصير يعني حالات انت تقصد ان حالات خطيرة او حالات اصابات ايه حالات, حالات, حالات يعني قطع صح. على كل يوم بشكل يوم وانه واحد مثلا طايح من الدور الثامن ولا واحد تعمل سيارة ولا ايه هذه الحوادث بشكل يوم يتحوش من ولذلك هذه الحوادث لها غرف اسمها غرف المعاش غير غرفة الحوادث يعني مادي لانت نفسها ما تعاني المركزة ولا هذه عناية مركزة بس الحوادث إذا تنتبه إيه. في اي حوادث في قسم طوارئ في الكويت أو اي مكان في العالم في غرفة ملاحظة عامة عادية وفي غرفة صغيرة ما حد يتخلّى فيها سريرين ثلاثة هذيل العناية القصوى هذيل اللي يبوله المرضى اللي المواتن. الله شاف فيهم اللي يدخلهم ويصير فيه انعاش سريع ومركز وفي الغالب يبني عليه إما المريض يدخل العمليات على طول أو يدخل العناية المركزة، ما يدخل عادي فمثل الحوالي الثانية بشكل يومي واحد طعنون أو اللي يصير طلق ناري أو طلق ناري قليل من الكويت يعني ما نصادفين بس لله. يعني؟ هي على طول آخر الليل، في اوقات شاء الله على الجميع لكن عادتي في مثل هذه العطل تكس مثل هذه الحوادث على طول يعني طالع وقالوا للاسف في الغالب يعني شيء ما يسوى خذني ما اعرف ايش قال لي استظنز علي ولا اضحك ولا حذفني بشغله ولا اللي كنت اكثر ان ساعات يصيرون اخوان او ربع اي والله على شيء ما يسوى يعني بس المعروف كل مكالمات الكويت بره الكويت اطباع البشر والحوادث تصير دكتورنا عندي سؤال استثنائي يعني سألون ااا يعني في الشغل شن شن دامك صار شفتهات يعني تقعد تقول صباحية العيد تشتغلون تقول بالليل 24 وعشرين ساعة ما ما أدري شن دامك تعم والله سلمك كل يوم من الصبح للظهر حلو مثل الموظفين من الأحد إلين الخميس حلو وفي كل رابع يوم نكمل الدوام لي ثاني يوم بمعنى اذا لو دام الاحد والاثنين والثلاثاء الاربع تصير خفاره الخفاره بمعنى لما يخلص دوام الاربعاء ما روح البيت اقعد لي ثاني يوم الصبح الخميس واكمل دوام الخميس بعدين اروح البيت اي بعدين تعدل الخميس الاربعاء بعد اربع ايام ساعاتي صادف السبت ساعاتي صادف الخميس ساعاتي صادف الجمعه ايضا هي الجمعه من الصبح اطلع ثاني يوم او اي سبت اطلع ثاني يوم اربع ايام انتو حظي راس سنه عيد فطر عيد التحرير كل اربع ايام أنت لازم تناف المستشفى من الصبح لثاني يوم الظهر لدرجه ان حتى اللي ايام الغزو الدكاتره كملوا على رابع يوم كل رابع يوم كل رابع يوم هو قطاره سواء ايام اسبوع ولا الويكند طبعا الغالب الاطباء كل اربع ايام أحيانا نصير في نقص ناس يدامون كل ثلاثة أيام أو يوم وترك يومين يوم في البيت نوم يوم المستشفى وقليل ما يكون لا. كل ستة أيام خفارة أو كل عشرة أيام خفارة هذا قليل جدنا في الأقسام اللي هي يعني نوعا ما إليها لمالها يعني... يعني يعني صح؟ يعني صح؟ ما تعامل مباشر مع المريض أو أقسام الآرية أو يكون فيها زحمة الديكاترا بس في الغالب كل أربعة أيام خفارة وطبعا اتخذ عندي خاصه في قسم الجراحة حيث نبتر نرجع ساعات حق بعض المرضى اللي تتدهور حالتهم في الليل في اشياء محسوبة يعني ساعات فجأة تقول عندك المغرب لأشي انت مو خفاره انت ليه انت كذا ترجع طالما انت مو طالع مجازة ترجع تشوف لك مريض تدخل العمليات يعني هذا الشغلة معتاد عليها على طول يعني. يعني حتى في بعض الاطباء ينامون يومين ثلاثه أيام في المستشفى أنا في من السنين في مستشفى, الفروانية. كنت في, من في, مستشفى الفروانية. في رمضان ايام يعني أكثر من ثلاث اربع مرات صارت في ذاك رمضان تفطر يومين مرة بعد في المستشفى يعني ليش الصبح تفطر تفطر ثاني يوم ونطلع ثاني يوم بالليل ولا حتى ذاك اليوم الفايق الله يسعدك على الزحمه يعني واحد يقعد ايه لا هي. تنصح اللي بيشتغل يعني ردينا على الشغل تنصح اللي بيشتغل يروح مستشفى خاص يعني ما عارفه السؤال بس اسالني والله هو هو طبعا المستشفى الخاص واحد ما يقدر يشتغل من البداية لازم يكون عنده تخصص ودور خبره يعني طبعاً لي ولا انت للمسك خاص انت مسؤول عن نفسك ما يصير يصيرانا توني متخرج اروح اجرب على الناس وكذا لازم يكون عندي خبرة اشتغلت كان في احد مشرف علي طول فترات تخصصي وشاف ان انا اقدر اشتغل بروحي ان في ناس في تضباع ما يقدر يعني يوصل للمت معين بعدين ما يقدر يطور نفسه ما يقدر يستغل بنفسه عن البقية بان ياخد قرار في مريض او يفتح بطنا او يعطي علاج معين لكن السؤال هل هل الواحد يقدر يوفق بين الخاص والحكومة هي سؤال عادة اللي, اللي يطلع خاص يكون استشاري يعني خفاراته ما في خفارات اللهم إلا إذا احتاجوا فريقه في المستشفى وهذا قليل يعني مرات قليلة في السنة احتاجوه لأن الفريق اللي مخاف يكون فيه ناس قدرة يقروني مشو خفارة يعني على وجه على وجه تبقى استشاري فالاستشاري فا عادة يعني يكون دواما الصبح في المستشفى ومنذ الظهر أو العصر في عيادة المشترى الماليات يعني الترجع في ناس أخبرهم عيادة خاصة يومين ثلاثة يومين ثلاثة يومين في سبوة في ناس أكثر في ناس أقل وهذا صراحة يعني يتمد على الشخص أنا أشوف الناس يعني مو مقادر يوفق عدل بين الخاص و الحكومة لأن المسألة متعبة جداً فدوام الحكومة ما يكون يعني ينكسون وفي ناس قليلين ينجاهم الله خير دايشين على روحهم متعملين يدومون من في الخاص في الحكومة دكتورنا عندي سؤال أنا شوف أكثر من في تويتر يكتبون بالبيو مالهم لهم مثلا أنا ماخذ حاصل على شهادة في البورد الكندي في البورد البريطاني في البورد الإيرلندي فشون البورد؟ معنى البورد شنو؟ هل الجامعة هي ولا؟ الناس؟ بورج يعني تخصص هلو سبع سنوات اللي قلتك إياها و خمس سنوات هذه بورد. بعد ما تخلص خمس سنوات لو أنت كنت مثلا في تخصص ثاني بعد سنتين من التخصص من البكالاريوس دراسة بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة تأخذ ماجستين بعد فارمع سنوات تأخذ التوراق في الطب لا بعد خمس سنوات تأخذ البورد اللي جبتها مو نفس الباجي تاخذ دكتوراه بروفيسور سور كذا احنا لا. لكن اعطيك معلومه مثلا يقول لك والله فلان عنده دكتوراه في الجراحه مثلا فلان بروفيسور البروفيسور ما هو فوق الدكتور اللي عندنا دكتوراه في التخصص ما تكلم البروفيسور يكون متخصص بالجراحه من الناحيه التدريسيه عندنا في الطب اللي يتخصص في مجال معين في ناحية تجنسية يسمونه بروفيسور اللي يتخصص في المجال في ناحية بالمستشفى في الغالب يسمونه دكتوراه في الجراحة والدكتوراه الباطنية وهالوجة. فا البور كلمة البورد هي معناتها تخصص. أنا هذا رياض تخصص في كندا أنا تخصص في الكويت فأنت تخصص في إنجلترا وأنت رايح. دكتورنا شو اسمه؟ عن سؤال ااا أه... استريوم زيت. صد صرحالات مثلا تنسون شغلة ببطن المريض ولا بريل المريض تنسون شغلة يعني اكثر الناس يخافون مثلا وانا منهم مثلا اخاف مثلا اروح مستشفى حكومي مثلا الجراحة مثلا ايدي اريل مكسور يبيلها عملية ولا مثلا بسوي تكميم معده ولا اي شيء مثلا بعض الناس يخافون يقول مثلا تنسون شغلة انت وصحي صوتك يبين انك ضعيف مو التكميم لا ما, ما شفني عائلة ما شفني ما شفني الدكتور صوتك يميل انك ضعيف لا ما شدني ما شفي الدكتور زي جباب الله يسلمك انا ما نوم الواحد لما يثق بالنظام الصحي بالكويت عندنا مشكلة كبيرة عندنا سوء التشخيص عندنا سوء بالعلاج واحنا نشيقع نشوفه بعيننا يعني بشكل يومي وطبعا للأسف هذا الشغلة مو مو محصور على الجانب الصحي أغلب وزارات البلد يعني ماشي على البركة يعني لا قانون لا محاسبة لا تطبيق لا كذا لكن السؤال اروح اكتبه افق من المام الصحي او لا واشوف الطب ترى انت احد طبيب شانك احد مفتي شانك احق شيخ صح انت بدين انت ما تكون خبرة لكن يبين الشيخ اللي قدامه كلامه مقنع كلامه في منطق ويبين اذا والله كلامه يعني مو ماشي مع بعضه طب نفس الشيء انت مكنتيني انا كلامي مو مكنع كلامي ماشي مع الشكوى اللي فيك صح. العلاج ما قاعد يريحك تروح طبيب ثاني تلقاه فاهم فأنت لما تروح المستشفى نفس الشيء تسوي اذا طبيب دامك مو مكنع ما يشرح لك تحسه مو شغلة غير طبيبك فتصير عندنا مشاكل تصير تصير عندنا أخطاء تصير بس ننسى شغلة داخل بطن المريض ونقصر الرجيم مكان أنا دائمًا واحد المرضى هالمسرحيات ماشي <تصفيق> أمسينا على إن سبعة ثمان سنوات ما شفت صراحة أن واحد والله نسى وبطنه موجاس ولا نسى وبطنه كلينكس ولا فوضى ولا حتى أنت تبطن مريض هذا مو جليب وبطن صغير شوف قدامك هذا في موجاس ما هذا في كذا بتشيله بعدين أنا هذا عقب أقول حق الشباب من أقاصي الدوليين أنت ليش تخيل إحنا لما نفتح بطن المريض وإذا أخذ العدة ومكتها كلها داخل داخل مطل المريض أنت قاعد أترقى فيها انطلاحك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أن العدة اللي بحاجةها بحطها بطل المريض بستخدمه وبرد حطها برد المكان اللي فيه نزيف ولا فيه مثلا خروج ولا خراج ولا كذا بحط عليه شاشة أو كذا وبرد قطة بعدين السسترات عندنا في نظام عد يسمونه نظام شنو؟ نظام عد كل من الساعة لازم السستر تعد الشاشة اللي موجود مع سستر برا يعني تكون برا العملية مو متعاق وياك، تعد مع السيستر عدد الشاش الشاش دائما إيه ست معين إيه كمية معينة 12 واحدة 12 برا تعد وياها ها واحد 12 ها ماك 12 دكتور عندك واحدة وينها والله أدري أنا حاط واحدة عندي والله طايح على الأرض ولا صح. ما نسكر بطن المريض اللي نعد مرة ثانية العدوات وال شاشة فهم مو بس فولة والله عطيني شاشة قد داخل عطيني ما قصة قد داخل عطيني باربيش قد داخل بعد ما سكن بعد والله والله هالجينة لا مو كذي بعدين الري لما نحن نقص الري الله جميع المستمعين احنا <تصفيق> مليكي في صريل انا ميحق واحد رينه ما فيه الا العافية ويقوله تعالى الله يصريلك وبالتالي اديش في عملياتي أدي قعد احذر يمين ولا يسار لا الواحد اللي ملييني ويبين هذا الرين من تفخة وحمره وفيه الغارينه وطلع ريحه حلو ادخل واحد عمي من الريحه تعالف ان هذه اللي فيه, فيه. واحد في الغارينه واحده ما فيه شيء بعد واحد بيكشف ريالين جدامه يشوف واحده مدفوخه وصوده وشوف ثاني ما فيها شيء ويقصها <تصفيق> هذا مو بني آدم حتى مو باسمه طبيب لكن يعني أخطاء تصير أريد أن لك أخطاء بالتشخيص أخطاء بالعلاج، أخطاء تصير تصير هوايه مو شوي وفي ناس يموتون على أثر هوايه هل في تعويض هذا السؤال؟ لا والله مو إذاك فعنكم ما أخسره يعني حتى ما في محاوضية المحاسبة ما في ما حسب على الأخطاء الطبية ولا محاسبة على ولا تعويض ما هي. في في مول مقابل والله لا هم في ناس بعد ما فيم جي عايره يروح عند دكتور عاربة ويكتب له على تعويض على أشياء مو وايد كبيرة فيه عاربة يكتب لي والله إعاقه يكتب لي بسبة عجز يكتب لي نانا ما أقدر أسوي كذا ولا كذا ويستفيد جاي يستفيد خف شغله يتقاعد طبي يع يستفيد تعويض من الدولة ما صح فقصد إن النظام الصحي له على المعاو أهم بعد في ناس قاعد يستفيدون يعني من هذا الخلل اللي موجود في النظام دكتور دكتورنا انت قلت في اخطاء طبيه بس انا اقول يعني مثلا الحين حنعمل مثلا في نزله معويه مثلا حاله صارت في اخوي صار في نزلة معاوية فراح عند الدكتور ما اخذ منه دم ما اخذ منه شيء يعني ولا شيء قال لها بطل حجزك اي عصايح حطها داخل ما شنو قال انت فيك مثلا أي شيء بطن شعور ولا هذا شكل هذا شكل هذا يضيقوك إلا أي عصايا عندها لا يقولك ما أدري ما عصيك وما يعني مو عصي أخ شو ماي شنو معت البرد دي إيه أيوة فتلقى مثلا يرد البيت معطينا دوا يأخد يوم يوميات أيام لا مثلا قاعد يزيد عليه العوار ولا شيء فيرد مرة ثانية مثلا إيه مثلاً طايح حوادث فهل أقدر أنا مثلاً أغير من مثلاً أروح الدكتور اللي عارفه مثلا حين أنا داخل المستشفى مثلا مبارك أريد دكتور خالد أروحك الدكتور على طول أو لا راح تقول لا مر على هالدكتور ولا مر على هالدكتور هو إذا تعرفه أنت أو إذا على طول إذا ما تعرفه يعني ما تكرمانا عن نفسي يعني عسى الله ما يحوجك لي بس إنت أو غيرك يعني إن شاء الله الله يقدرنا لعالجكم بس المقصد بشكل عام ااا عادةً الدكتور الحوادث هو اللي يعالج المرضى برا المستشفى شفاء يكون بتحول المريض على العيادات الأطباء اللي داخل المستشفى أحنا والشباب الموجودين يعني تقدر تختار الطبيب بس القصة أخوك فيها نقطتين نقطة الأولى اللي هو الكاروتن يعني عند بعض ديكاتر الحوادث بقدر ما يشوف حالات يعني إنت تدري بشفت الواحد يعني إذا عن مستشفى مبارك مستشفى مبارك في اليوم الواحد عدد المرضى الحوادث ما بين ألف إلى ألف ومتين وانت عندك في شفت الواحد أربعة طبار يعني عندك ثلاث شفت ثلاث شفتات مليون وتناعش طبيب وتناعش طبيب شي لاحق مع ألف مريض يعني كل واحد جيب لهمية مريض مالله شو في خليه فيوصل مرحلة من انه بسرعة بسرعة خلص سامع نفس الشكوى عالفضرة اي يعني شكوى تفوق سامعها من خمسة وستين مريض قبلك ووصل مرحلة على بلد. يحط بس عشان إسكتها يلا اخذ أخذ العلاج وأروح البيت على شو بس من من الوصف هاي زمون عندنا يعني تشخيص باللحم بس طبعا هذا مو صحيح بس أنا لك هذا اللي قاعد يصير وال وال النتيجة المريض يروح متعالج وهذا شيء مو صحيح بالمقابل احنا المرضى عندنا ما خوف بشكل عام الكويتي بشكل عام يعني أي شيء يبي بنفس اللحم يبيش سياره لازم مكانه يطلع على السيارة ولا ما يبيها يا صغر other اليوم day حد ولا day day day نفس day day day انا اقدر اخذ من غير بس اما طيب انا سلمى نفسي يعني اقول لك ها جسمي تعب بثي في بالمانجو ف انا قلت لك مو شرط تسلم نفسك اذا كلامه يعني مثل اللي شيخ اللي يعالج خوف بالطريقه يقول له ياخذ فحوصات هذا ما تسلم نفسك بالبداية البدايه تشوف شلون هو قاعد يكلمك شلون قاعد يفحصك بالبداية ما تسلم نفسك خلاص روح على لكن يعني لو سلمت نفسك شفت العلاج مو زين روح على غيره زين لو غلط الحين مثلا تزداد مثلا ولا صار فيني شيء ثاني ولا صار في جفاف ولا شيء مثلا غلط هذا يصير فهمت يعني, صار. يعني أكيد. اكيد لكن شوف انا بعطيك معلومه لك يعني لك الـ الـ الـ الـ الـ انا دائما اقول, أو أقول الجسم طبيب نفسه بمعنى الواحد لو ت... الواحد لو... يعني عن مثلاً كبار السن الجلطات او السرطان ما سمح الله او الامراض الخطيره ما تصير لحظة. في, لها إشارات. في الغالب لها اشارات يعني لو واحد راح البيت مثلا بالحوادث وما د... يعني تعالج الجسم يبدأ يفضح نفسه يبدا الجسم يبدا يبدا يبدا المريض يحس قلبه يرجع حرارة عالية يدخل المريض يروح ما يعني أربع أيام وين يروح فيخل المريض بصمة عليه يرجع المستشفى مرة ثانية صح. فلو لازم على الله صاخط على التشخيص حسيت إن الطبيب كلامه مو مربوط انت راح تحس نفسك في البيت الله كافيك وسأقصد المريض يعني حس إنه نسب البيت حس إنه لأ في شيء غلط أما مو قاعدة تحسن حالته مو قاعدة تحسن ولا واحد طبعا مع الاستثناءات بعض الحالات النادرة جدا اللي فعلاً يصير في خطأ بالتشخيص أو بالعلاج المريض فجأة يموت. لكن هذه أمراض نادرة يعني إن شاء الله الله كافينا بكافين كيان. الدكتور من خلال يعني شغلك هل أقدر أطلب أنا من الدكتور مثلاً مثلاً شخص دم مثلاً يأخذ دم مني مثلاً قياس ضغطي أو قياس مثلاً دكتور مثلاً كما نقول إحنا. أي. هل أقدر أطلب منه أنا كمريض؟ هو ده طلب مني شو الفائدة؟ أتأكد أنا بإختصار. إيش إيشون راح تتأكد؟ يعني أنا مع الاحترام الشديد. سوالف فحص ده سوالف أشياء سوال أو قالك صدق. تسوي توجيم. لأ هم خلاص تشخيص يعني تقول في بعضهم مثلا على حسب الكلام أنت شنو فيك شنو أعراضك؟ ويعطيك في هدول غلط ويروح مثلا ما, ما صار في شيء بس أنا هل أقدر أقوله مثلا شوف دمي شوف ضغطي ومن الناحية أنت شخص الحالة فهمت؟ في بعض ما إيش؟ على الأعراض يمشي. قصدك ان انت مثلا يكون عندك علم في مرض معين مثلا قاري عنك وتقول حق الطبيب انا بيت بحص الدم الفلاني لانه قريت انه يساعد على تشريك مثلا انتهاب الزايد ايه كذي يعني هاي هذا المريض المتعلم بالعكس يسهل علينا شغل ما انا وقيت لك في البداية احنا المريض ساعات يعني يذكرك المعلومة ينبه كل ممكن احيانا تصير لكن في المقابل واحد بعد لا يني مثلا واحد والله سولي الفحص على ما تكتبه بره كنت في العياله من شب سنة ودش ودشت علي واحدة واقفة عند الباب الدكتور رو سمحت عندي بسأله خليق ممكن تكتب لي ثلاثة أمراي من عند الباب واقفة <تصفيق> شنو تشمحي مع بيدي تكتب لي ثلاثة أمراي عالبة قاعدتي هتشوف شنو مشكلتك ليش تكتبين أمراي ما نطالبت لنا ليش لان ممكن أن المريض متوهم بشغله معينة ممكن طالب فحص غلط ممكن الفحص هذا يضره ممكن الفحص هذا يأخر تشخيصه وعلاجه ممكن الفحص هذا يكلف الدولة بدون حاجة ممكن أنا بأشعة عادية أو شنو فيه فالطريقة هذه هتكلم والله أنا مرة دخلت على الطبيب بالحوادث من الحل الجنسيات العربية و... وأنا صنف معه أشعر المريض مريض كويتي قال لا بيشع من فوق إلى تحت في الحاضر اكتب له ينطلع طالع قلت له ليش يسوي قال له الحالة راحت ايش كذريات دونه والرضون علينا اذا ما سوينا اللي يبونه صح تفهميasteus هذه هذا بس متم وسير بدعمي بدعمي غلط بشوف شنو يبي بس هيك على روحي شنو شوية عندي عوار جسمي ما أعرف شنو له شيء من فوق إلى تحت إذا يمكن عوار هذا عندي فقر دم يمكن فقر الدم هذا ناتج عن سرطان في القولون يمكن عندك المراره يمكن عندك التهابات في المعده يمكن عندك بداية فلطه في الراس لا سمح الله يمكن عندك سكري نازل يمكن عندك ضغط نازل الاشياء الاشياء العاديه من فوق اللي ما تبين لك شيء خذ بالك اعصاب شو بتعمل اعصاب شو تهتم زين البيت مرضك مو بالعظام مرضك بالانسجه فالمقصود احنا لما نقول يعني في بعض المرضى يتفهموا جزاهم الله خير وفي بعض المرضى يظن ان انت قاعد تكبر وما تبقى تنزل نفسك وتسوي نوية او بوجه انا موجود عشان اساعدك في تشخيص مرضك في علاجك بصير احسن صح بس خلني اساعدك تبقى تنور في علاج معين في فحص معين انا مستعد لشرح لك و لك ليش ايه ليش لا ليش بدي تسوي فحص الفلاني ليش ما بيعطيك العلاج طفلاني اقول لك اذا ما اخترت في كلام اروح لكن ما اقدر اخليك تجبرني ان انا سوي شغلة ممكتنة فيها وبالنهاية اضرك او على الاقل ما بيديك ما اجيك ما تتعالج بس دكتورنا في بعضهم مثل يعني الكبار في السن مثلا تلقى متعود مثلا خلاص انا محنك انا بها الشغلة حالشغلة فانتا شون تفهم معاه لا هذا لا. المقصد اينا اينا إنه إيشلون مصانع فش؟ ااا أقولك في في بعض كبار السن يعني تلقى مثلًا عارف الشغلة مثلا ما. تلقى يحنك عليها أنا بهاي الشغلة ما ما ب ما بتشخيص أنا بهاي الشغلة شلون فأنت شلون تفهم مع مخاوف برتك يعني؟ يعني أحاول أنا أتربط معه وأحاول أشرح له وأحاول يعني إذا كان معي مثلا طبيب ثاني واقف معاه أو طبيب أكبر مني بالسن وبالعلم أقول له يعني اخذ راي فلان معها لما نشوف انها رايه كلامي اتفق مع بعض في الغالب يعني يسمع يعني يقتنع في كلامنا يعني احنا عادي شوف شوي ولا زي عمي نبدا بعرس فلاني نبدا بالفحص فلاني خلينا نشوف لكن اذا والله ما اقتنع احنا ما اقدر بالنهاية يعني انا احترم سنة واقدر وكل شيء بس انا ما اقدر اضره ان انا احترمه صح دكتور عندي سؤال بس شو اسمه ردينا شوية اطال الاثنان في بعض الافلام مثلا بتلقى قطع صبعه ولا انقطع دونه مثلا وياخذها معه ياخذها مع المستشفى فهل التركب يعني يشتغل ولا لا اكيد اكيد على السيما الاجزاء ايه الصبر والايه اذا وقت اقصي ممكن تشتغل ممكن يعني مو نفس اول امية إمي بالمية بس اذا يعني خلال ساعة ساعتين يل المستشفى ومعان جزء المكتور وكان الجراحين موجودين المختصين في هذه المنطقة من الجسم ممكن ان يردون يزمعونها مرة ثانية انا اذكر سادة من فترة سؤال حق يعني مريض مقطوع صبعة فسؤال معان المقطوع مو قد وايد بس يعني راس الصبعة فأيوهك، لا تكبر بس يقول هذا حاضر صاري من درائم الثاني تويي شون؟ أقول تويي يعني على موضوع ثاني ف... يعني من بين أنا المرضى دائما عن تاريخ الطبي القديم لأن التاريخ الطبي يساعد على تشخيص أحيانا يساعد على تشخيص المرض الحالي فأنت تسألة صار حدث فيك؟ نشوف الصبع فقام ذرائم الثاني سنة أنا سويت حادث وقالوني بودين المستشفى أنا موات ذاقق ما قال أتكلم أقول لهم عن صب ودونا المستشفى واخر شيء يوم يركب صبع ولا راسين مكانه ما تدي ا تعرض دور خلاص راح عليه ايف انت شلت واحد كذي على طول دور ظهر صبع ايه دكتور شنو تنصح مثلا في بعض الحوادث اللي تصير في حوادث السيارات لا قدر الله او شيء كذي مثلا مثلا يصير مثلا حادث وهل تنصح مثلاً المتجمهرين لأن مثلاً يطلعون الشخص من السيارة أو يخلونه أعيد السؤال مثلاني والله يعني المفروض <تصفيق> المفروض, <تصفيق> المفروض أن المريض لما يسوي حادث يبطرد أن فيه إسعاف قريبة هنا ما يحتاج أنها يطلع يعني يبطرد أن ما يحركون المريض ولا طبعا طبعا إذا واحد والله سيارته قاعد تحترق وإلّك هذا لازم لا يعني لكن افترض أن المريض ما يتحرك بسبب إنه إحنا ليش المريض خاف الحركة بسوي حادث لأن لو كان في إصابة في رقبة الرأس شلل ممكن يصير في شلل مع الحركة لأن الحبل الشوكي لداخل فقرات الراس لو أنت شلت غلط وتحركت الفقرة زيادة وفضل على أحب الشوكي مو بس كله كتير حالات وفات لأن كل الأعصاب اللي نازلة على الرئة ونازلة على القلب ونازلة على هذا الصوف، فعشان كذه يفضل إن الأسعاف إن الأسعاف راح يجيبون بور أو ولوح معدني يحطون المريض عليه سيده ما يتحرك خلاص يحطون مثل ضباب على غطاء خاص حيث لما يوصل المستشفى إحنا نستكمل العلاج. باللي يقدر عليه يعني مثلا تنصح الدكتور من اللي مثلا لصرحة تصار حادث شيء قدامك مثلا حق مستمعين لا تطلع الشخص خلا بالسيارة عشان لا شيء السيارة لا شيء لا إذا السيارة مو قاعد تحترق أو إذا السيارة مو ضغطة على المريض يعني مجرد إنه في كرسية أو شوية مايل أو كذا أنصح إنه ما يتحرك أبو الله السيارة بسم الله تحترق أو المريض متقلبس أو كذا لا يعني النهاية يعني ممكن لو طلعت انقذهم ممكن لو خي داخل مبتلي صح واعتمد على المود بس إنه يعني بعدهم بعدين أنا أذكر سنة مسلين يعني مرة على سيارة قاعد تحترق والناس واقفين حواليها يعني أو أو سمعت عن سمعت عن قصة مرت على سيارة مفحمه فكان يشوفون على قصة بعدين إن الناس ينوحون على السيارة ما حد قرب طبعا أنا أدرى إن حزتها واحد ما يندرش الموضع يمكن هذا راح يحط الموقف هذا يمكنه خاف أو ما أدري. صح. بس إن أهم الواحد يعني يحاول يعني اللي في شجاعة خلا يحاول يكسر السيارة. الله. زين دكتور تشخيصات سريعة مثلا مثلا وقت الحادث لا قدر الله مثلا سيارة مثلا تقول مثلا أو تقول مثلا شفته كذي في كذي مثلاً شفت مثلا إيده مثلا متورمة ترى في نزيف بالدم داخله أو شيء كذي. شنو يعني تشخيصات اللي تنصح فيها بعدن عنها؟ يعني إذا المريض بعد مثلا طاقيح أو طاق على صدر خوفة أو واحد طاقع على راسه مثلا م. أو بسوي حادث وحاش راس إذا مريض مشيام أو غش شويه طاح مشيام شويه أو يشتكي من صداع أو بده يرجع ممكن إنه هذه علامات إنه في إصابة بالرأس ممكن في كسر من الجمجمة أو من ذي ذهر راس إذا المريض مو قال يتنفس يحس بعوار وصدره ممكن انه عندك كسر مروق او ممكن عندك ثقب بالرئه اذا المريض حاصل إنه دايخ وحاس انه ايضا مو قادر يتنفس حاصل بيكشي ممكن في تجمد دموي حوالين القلب سبحان الله اذا المريض طبعا اطراف اعضاء ايده اذا ممكن في كسور اذا المريض بطنه عوره ممكن ان بعض الاعضاء المهمه مثل الكبد مثل الطحال ممكن ان يتعور داخل البطن <تصفيق> إذا المريض مُقادر يتحرك ويحس بألم ظهره ممكن إنه الفقرات في الظهر أو الرقبة مكسورة بس هذه الأشياء المهمة اللي الواحد يعرفها سألت صح. جيب ذمك إنك الواحد صراع الأسعاف يعني بارك فيهم إنه يتواجدون بسرعة وقت لنقل مريض المستشفى دكتورنا في حالات تمر علينا نا وايد اللي يصير حالة لغماء يعني طيح ولا شيء فأنت مثلا وعلى ما تيجي الأسعاف شلون بتقومه هل في مثلا واحد اثنين ثلاث طرق شو هتقومه ولا مثلًا إذا كان فاتح عينه ولا كان مثلًا الشغلة هذه عينه, عينة. عشان عشان بطل عينه ما بعد في بعضهم طبعًا غشاشين عينهم يعني بطن عينه حيل مو اللي يصير شيء بطل عينه هذا زعلان مطعش <تصفيق> لا بعض نواع الصرع ممكن يبطل أينين ممكن أحياناً بغشيان بتم أين بطلها بس الآن الواحد حتى لو عين بطل يبين أنه أو نايم أو اللي أنا فيه حالات الأغماء أسباب كثيرة وايد لكن في سبب جداً مشهور اللي هو الأغماء العادي اللي هو سبب توسع شرايين الجسم لأسباب غير مهمة أحياناً صدمة عاطفية أو خبر أو ما هبوط مثلاً في الضغط أو في السكر أو ماكن يعني أنصح الإنسان إنه أول شيء سويه حاول صحة المريض مايحركه طبعاً أول شيء سويه المريض أول شيء سو ال ال المريض أول خطوة يسويها ينادي أسعاف أو أو يقول حق أحد يروح يتصل على أسعاف هذا أول خطوة ثاني خطوة يحاول يخل المريض بتمدد سيني ما يكون المريض متعكر سيني يحاول يحات المريض يكترعه ماء يشرب ماء الخطوة الثالثة وهي خطوة مهمة جدا يرفع عيلا لأن أحيانا النوع هذا من الأغماء اللي قلت لك عنه خاصة اللي هم صغار أو اللي هم ما عندهم أمراض الدم لما تتوسع شرايين الجسم تتوسع مقط الدم ما يصل الدماغ فأنت لما ترفع عيلا المريض ترد الدم من الرجل إلى الدماغ في غضي صح, صح وطبعا آخر نقطة للناس اللي عندهم ضغط أو عنده سكري، أن أنت تشرب قلاص معي فيكم في ملح أو توكل شيء حلو، بحيث انه يصحصح الخطوه خطوة جدا مهمة بعد ما تخلص تودين المستشفى عشان تتأكد أن الأغماء اللي صار عنده سبب بسيط وما يحتاج متابعة لأن احيانا قد يكون مقدمة أو نتيجة لمرض خطير في بداياته مثل؟ يعني بالنسبة لكبار السن ممكن يكون دليل على جلطات. أو دليل على هبوط في السكر يعني تعني أن هو جرعته مو مضطرة للدواء ممكن يكون هبوط الضغط يعني تعني ممكن أن والله مريض قاعد يأخذ أدويته بشكل عالي أو بشكل خاطئ أو مو قاعد يأكل ممكن أمراض عصبية أو رامه سمح الله عصبية يعني أسباب كثيرة بالنسبة للأطفال ممكن ضيق بالنفس المفاصل أو كذا بسببهم دكتورنا أنت ذكرت لنطيح مثلا غشان إذا كان هبوط في الضغط او هبوط في السكر ف يعرف يعني حوالينا يعرفون مثلا, هبوط في, مثلا, هبوط في, هبوط في, في, مثلا في هبوط في الضغط ولا هبوط في السكر فشلون يعرف يعني هل في علامات بجسمه تعرف انا الله في هبوط ضغط معروف يعني في الغالب كل مريض معروف ان السكري ياخذ ادويه اي بس دكتور. اسلام إيه فيكون معروف ما عدا ذلك ما تقدر إلا لعب الجهاز يقيس الضغط أو عندك الجهاز اللي يقيسون في الصدر يعرف سكر شكله الجسم أحيانا مع السكر أو كذا يتبين سواء عنده رشحه أو يعرق أو هذا بس ما تقدر كذي يعني في البيت صعب إلا أنت تكون تعرف المريض وتبر النطايح من قبل وثبت نزول في الضغط أو في السكر صح إيه دكتور ما احنا ما ذكرنا الحالات اللي صارت فيك في العمليات يعني قام حالات المستشوى بس عمليات يعني وان طبغنا الهوائي فاذا تصنف لنا اكثر عن الحالات اللي يقيت لك في العمليات هذه القصص عائد وعات العمليات يعني شوف يعني مرة من مرات طريق يعني دخلونا مريض بتمثلة بنسويلها ازايدة الزائدة ده الزائدة بده معروف تكون في جانب ال الأيمن من المريض في بطمة على ريم تحت فدكتورة فدكتورة التخدير قاعد يخدر المريض حاب عاية الأكسجين ولا يعني قاعد يخدر المريض وظن إن المريض نام مريض كله يعني بادي هو قاعد يخدره يعني راح يخدر يعطيه بعدين أوبا وكذا بس هي مراحل تخدير فظن إن المريض نام فحب إن يغشمر معايا نحن نشتغل مع بعض الفترة طويلة فصديق يعني صح. يقولي ها زايد اليوم على اليسار أنا ماك الحين بضحك برد عليه ما أشوف هذا المريض حط إيده على الكمام وشاله يا دكتور الم على الجميل من هالمسكين قاعدين ما في حاجة ليش ليش يال ف ف وعات الكل بحاس قال هذا الدكتور ما, ما. هو خير الله علي. يا أبناء قلت أشعر بالله يستأكد منه هذه <تصفيق> حالة <تصفيق> ماسكين بادش يقولون <تصفيق> يا أبناء وفي حالة مرة صلى الله عليه وسلم وفي حالة يمكن من الغرائب الناس وعيد ما صلى الله عليه وسلم بعض المرضى لما أتيت خضرها ما ينام إن شاء <تصفيق> بمعنى أنه يكون نايم وما يحس بالألم سمطوا العيونة لا لا يكون يكون أو أم مخدر وما يحس بالألم وما يقدر يتكلم بس واعي ماذا؟ ما يسمع كل شيء صار بالعملية هذا حالات عظيمة في العالم إذا شايف بفكر فيلم يسمع ويك تبدأ ويك ااا في أحد الزملاء مرة دخل عملية عملية كبيرة في البطن من فوق لتحت واستساق قرون كامل عملية أربعة خمس ساعات أيه. وطلع. بعد يوم يومين مريضة صحصحت تقول أنا كنت جاءت للمريضة كلها, واحد كلها في الواحس بلت بحاجة صرفت يقول قاعد <تصفيق> هو كل شيء كيف <تصفيق> وعدها موقف صاحب في العمليات أذكر في بعض في واحد من المرضى من كان ظالم العملية والبنج عنا وعاده المريض أول ما يفتش من البنج ما يكون ببعيد يعني السكران أكرار فيهدي يقول كلام ما يعرف كيف يقول ويبدأ يعيد نفس الكلام لأن المخدرة تسبب يعني تغييرات دماغ رهيبة سبحان الله هذا المريض قام من التخذير المريض يعني ما هو بالتحي ولا شيء لئي قام من التخذير أشوف صبعة الأرتفاء سبحانه الله كأنك شهن تقول غريت وبالله ربك وبالإسلام مدينة ومحمد صلى الله عليه وسلم مدينة ورسولة سبحانه يردد الدعاء ثلاثة مرات أنا صباحة يعني موقف كان رهيب كالشعر جنبي ويعني جدا تأثرت لهذا الإنسان إن شاء الله يبعث له جديدة من فضله. هذا الالتزام والتمسك بالدين موجود حتى في عقل الباطن في اللاوعي. هذا الأكثر المواقع الأكثر تشتتة بالعملية. دكتورنا في بعضهم ما يعرفون شو يدور بالعمليات يعني عمليات تندوم ساعتين ثلاث ساعات ومو معقولة مثلًا كثة الساعات هذه مثلًا ما تدور بينكم مواضيع. أو المثلا ما تصرفون في في العمليات هو طبعا على حسب النوع العملية العملية كل يوم بسويها العملية صاريت فورورد المريض عارفين عش قاعد نشيل يقول عملية ما لأن العملية عبارة عن خطوات م. صح إيه خطوات متفق عليها عالميا يعني ما هو تأليف الواحد لأنه طريقة خاصة فإذا <تصفيق> احنا ما نجيب ال الخطوات بشكل صحيح وكذا، ممكن تصير ذا تعرف يعني صديقك وكذا، ممكن يسولف معه شوية يعني كل 10 دقائق أو ساعة كلمة ميتين، بس في الغالب تركيز العملية عملية لأن إذا تقوله مني ويقول القصة هذا ولا لا، والله أظن إن لا، خلينا نجرب اللي شو، لكن العملية لا والله العملية والحالة قوية. ولا بدي ينزل وكذا لا ما ما تصورك فيني يعني صعب بس تصير يعني عملية ساعات خلاص بتصير يعني دكتورنا خلصنا من الجانب المهني دكتورنا معلومات طبية يمكن يجهلونها الناس يعني بيسوونها بشكل يومي وما يدرون ان هذه غلط مثلا ضرهم غير الزجاج وغير أنا أهم شي عندني وأنا أكلم بالسماعين اللي هم فوق الأربعين سنة عالمياً النظمة الصحية عندها شيء يسمى اللي هو, هو تمشيط مثل التمشيط كأنه أنت شلون يعني شلون يصنفك يعني, يعني أنت عندك الشعب في أي دولة لازم أنت بعد سن معين تبدأ الشعب هذا تدور في مرضى سرطانات معينة يعني مثلا سرطان الثدي سرطان مشهور بعد سنة الأربعين سنة الله يكعلي بالكامل المستمعي لازم انتبع بعد أربعين سنة النساء في هذا البلد انت تمشطهم تسوي غل... خلخله بهذه المرضى تسوي مثل صناع على صدر حليم اللي طافة الأربعين سنة لو مرة إن ما عندهم سرطان ولا هالسرطان. مرضى اللي فوق الخمسين أو خمسة وسبعين سنة مرضى رجال خاصة سوينهم مضارعورون إنه سرطان عور. فلازم أي واحد فوق الخمسة وسبعين خمسين سنة سيمرون عمر فهذا النوع من التوعية أو المتابعة إحنا ما عندها لذلك أنا أنصح واحد خمسة سنة لو كان خمسة ومعينة قمت بإنسان أصدر ولو كانت مرة فالياما إذا نتسوي صدر في النواية فرات وصالف مثل هذه النوع من السلطانات المغتدي في السلطانات ممكن اكتشاف بوقت مبكر وممكن علاج المريض بإشاعات طريعية للأسر تكتشفهم في الوقت والمريض يعني يتأثن هذا بالنسبة بالنسبة عن الصغار أو الشباب النصائح العامة يعني الجيل الحين جيل متعلم واعي يعني عارف تدخين وقع على الكحول وقع على الأكلات المغرة والفاستفود ومن نفس الوقت يعني تزب الأكل الصحي تزب بالنظام الصحي تزب الرياضة تزب يعني النوم الصحي لكن عندنا عندي خير أنا واحد من كبار الشباب لازم يعني واحد ما يلزم في الأشياء يعني بالمئة لكن على الأقل حاطه في باله أيد يعني كذا ما يقدر يرتبه مرتب يعني اللي ما ينسى إن شاء الله دكتورنا خلصنا الحين بس حن ما ما عدنا المستمعين ما سألو فعندي واحد من ربع سألني قال لي سأل الدكتور عن تكميم المعدة أو عملية تكميم ما تكميم المعدة أيوة نعم يقول مثلا هو حين أنا يعني بس الشحوم متيمع فيني بس بالكرش والصدر فهل آه. تنصح؟ طبعاً أعملها تكبيب المعدة احنا نشيل تقريباً ثلاثة أربعة المعدة الفكرة منها قلل الحجم المعدة وبالتالي الواحد يشبع بسرعة هي تساعد الواحد على أنه يضعف وتساعد على أنه يلعب رياضة ويعدل الحجم نحن ما نسوي حق اي واحد نسوي حق واحد نثبت وزنه واي أكثر يعني من المعدل المطلوب لطوله أي. يعني اذا طاح الطوله مثلا متر وسبعين وزنه لازم يكون مثلا خمسة وستين أو سبعين أي. إذا ضعف صار وزنه ثلاثين وربع عشرين هذا وايد انتين هذا لازم عملية فمثل هالمرضة اللي عندهم سمنا لافك إن أماكن اللي تطلع فيه دهون هي الصدر والكرش والمؤخرة أو ساعات بعض الناس اللي صار عندهم في الرئة أو في الأنداف أو كذا فنسوي العملية عشان واحد يطلع. البس تاني لو يصير واحد بعض بس لا زال في والله فوق الكيرشة أو عند الصدر يصير في بعض الدهون يصير يصير شفط لكن عشان الله أقول هذا المريض صنّتاه بس خارجية وقليلة، أول لا أول كله زميل، هذا نشوف المريض نفحصه ونشوف قوه ونشوف وزنه، احتاج يمكن رحية على بعض الأشعة، وجابا قلته والله هنام نصده، والله هنام نصده وعلى الأساس تحتاج والله أسريها رجيم ولا تحتاج والله عملية أو تحتاج بالون وهذا ما شو الفرق بين التكميم ها. والبالون؟ يعني التكميم عملية، سرعة الحركة صغيرة. سوي فتحات صغيره صوب الكارشة وتدخل في كاميرا وادوات مثل يعني دخلها في منطقة البطن وتروح حق المعدة وتقصها ترباها تلبسها تلصها تطلع البالون من يدخل من الفم مثل هوز يدخل بالون مفشوش لي المعدة وليصل المعدة يتفخّم حيث اي ويسد ثلاثة ربا على المعدة okay. والإنسان يرعب الفرق بينهم ان التكمين ينعمل للشخص اللي وايد y انتين البالون الشخص اللي يقول سنته متوسطه السبب ان التكميم فيه ايضا مخاطر وعشان اصابه عملية حق مريض اي عملية لازم مخاطر الاملية اقل من مخاطر المرض اللي ينفيه okay. مخاطر السنة العالية خاطر السمنة اللي هي مستفحلة دائما تكون مخاطرها كبيرة إذا لو عاش سمين ممكن يعوش ضغط ممكن يعوش سكري وممكن يعوش قلب وفي مرضى أصلاً فيها الأمر هذا لو سوى العملية ولو العملية صار فيها مشاكل مشاكل عملية أقل من مشاكل سبلته لكن هي واحد سبلته متوقعة هذا هو النص صعب يعوشة قلب ولا سكري ولا يعوش ضغط نفس الأولي فهذا العملية أخطر عليها بالسمنة اللي هو فيها عشان تجي الخليصة يبغى بالون ما خلصوا عملية جراحة وفتح البالون طبعا بالنهاية رأى الواحد بس ما رأى في كثر التخمين عشان تجي هو ميزان سمنته متوسطة تروح تسوي بالون سمنته كافية روح تسوي التكمين. حلو دكتورنا ضمان إحصائية ما أدري ما أدري إيه إحصائية لأن الكويت الأولى في عمليات تكميل طيب بعضهم لا ما يعرف الاعراض الجانبيه اللي راح بعد تصير بعد التكميم المخاطر حصير بعد التكميم بعض مثلاً الوزن 90 80 مع الهبه يلا نسوي تكميم يلا سوينا تكميم لو تبين لهم المخاطر اللي راح بعد التكميم طبعاً هي في احتماله 3 1 ب تسريب معناته لما تفتح وهذا احتماله واحد بالمائة وتسريب مش قلتة أنا أحتاج لما المعدة تبدأ تفتح تطلع الفرازات اللي فيها حوالين داخل البطن وهذا يؤدي إلى التهابات حادة تهابات هاد يمكن تنتقل للدم وتصل للوفات احتمال تسريب واحد بالمائة احتمال قالوا إنه نزيف مكان أنت تقصيت فيه نزيف ما نلصق بعد مملي هناك في احتمال جلطات، لا سمح الله في الرئة تنتقل الرئة، من جلطات في القلب، والاحتمال الأخير اللي ما سمع الله الواحد يموت بسبب نسبة جدًا ماينة. النسب اللي الحمد لله يعني كانت في في الشباب لكن النسب عندنا وايد زين مقارنة وايد والبرة اللي ما في وهذا الكلام من, من حضر وعندهم. أرقام مشابهة للأرقامهم وحتى المشاكل هذه لو صارت في الغالب يتم علاجها بالمستشفيات لكن اللي صار بالكويت الناس تسمع فقط عن الوفاة ما تدري مثلاً إن لما تسمع وفاة كل ثلاث أربع شهور تسمع حالة وفاة واحدة ما تدري ان في مقابلها آلاف مجد. من الحالات اللي صارت ومشت يعني المشاكل مشاكل لكن واحد على زرع تسريب ونزيف يفترض ان سمنتك اخطر من التسريب والنزيف بس صح وبالتالي انت لما تقول لي هته انا اقول لك يفترض ان الطبيب اللي بيسوي العملية مو على كيف المريض يقول له ها انا سمعت عن التكني يلا سوي لي بلوك لازم المريض يكون سمين لدرجة او سمين لدرجة ان سمنتك اخطر من العملية ام على بالكم دكتورنا وصلنا نهاية الحلقة خلاص خلاص نسأل كلمة توجهها حق الشعب طبعاً بحلوة الحين يوم مطن يوم التحرير بتوجه حق الشعب والله أنا دائماً في المقابلات يعني كذا يمكن أول مقابلة أو أعتقد أول مقابلة سويتها دائماً أسمعهم بالنهاية يقولون شاكلك استضاعتي مافي وسعدت بمقابلتك <تصفيق> واحب ابارك للشعب الكويتي والله ربنا يبارك احس يعني كان وزير شخصيه مهمه احب ابارك للشعب الكويتي في هذه الايام المباركه والسعيدة والوطبيه عسى الله يعودها علينا على كويتنا ابراحه السايب هذا الشيء عسى الله يعني يسهل علينا وعليكم ما وايد صراحه استمتعت بمقابلتك وحسن حيوة. الواحد يعني مرتاح ومريح ويتحكى بلهجته وهو مع خضراته ومسؤوله شباب مع شباب بدون تصنع وبدون يعني الواحد لا يقعد يحسن حسابه كل ما ده قوله يقوله صح هاكم سمعنا وصلنا إلى هذه الحلقة سألوا حق الدكتور يستاهل دي آر الزامل بتويتر سألنا فولو كويت بود آه... هذا كان موجود الحلقة سمعوا المقدمات يمكن ساهل تساهل سوئنا سابسكرايب في البودكاست أوه. يمكن دكتور كان الحلقة هذه ضيف علينا ومشارك الحلقات اليها يكون مقدم معي ما تدرون أنتو آه... وبس شكرا و... فيك يا أبو سعيد شكرا والله وبس وصلنا إلى هذه الحلقة ونشوفكم الحلقات اليها وكان معاكم سعيد من كويت بود فم الله